الثاني فاجلدوا كل وافد منهما من التجند ولا تاخذوا بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة عذابه ما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك والذين يرون المحصنات ولم يأتوا بأربعة جهاد فجلدوهم ثمانين جلدة فيجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولى الذين يررون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم قَمِسَتُ أَن لَعْنَة الله عَلَيْهِ إِنْ قَالَ بِنَا الْكَافِرِينَ وَيَدْرَهُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَمَادَاتٍ فِي إِنَّهُ لَمِنَ الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل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 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اجتسب من الإفك والذي تولى كبره ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أثقتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقومون وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتوه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا Az államog éjüany a shirtohol. A Tumisτοen a Együblet